رحل الشهيد هيا فسور دعن همانا أنت الغيور أنت الشجاع أنت الحصون. ما إنت يوما ليس صبور رحل الشهيد هيا فسور مانا. أنت الغيور أنت الشجار أنت الحسون ما لنت يوما ليس صبور